هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَمَا وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون İnna Allah ma'al lēzinettaw wa muhsinun.